بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض باب الوصية دردارك وبابي في الثلثي سدح ميلودو ميل لا دردارمو اما بابو وحبابيها الوصيه بابو وحبابيها الوصيه في الثلث سدح ميلودو ميل لا تتعدى ما غدبيسو او قفمر قور حوليسه انو دردارمو سدح ميلودو هل ميل واخ كبدلوه او بل النبي صلى الله عليه وسلم هو يري وثلث كثير ثلثا ربضا ku waa ay Allahu mustaafa alayhi salaam markama banana sulus wax ka badan inuu marka qofku dardaarmo mas'alad loo ogol yahay maaha indasoo na misallad sulus ku waafaqsan yahay in aha asalkeeda misallad sulus ku waafaqsan yahay maaha saado tubaha raisku khilaafa marka sax waayaan tusaale qofka وفكة سنواء سكرات حوليه سنبوه دردار كل كله ضمن عبدالله المسعود يغيرك بسيد آقابا هو أيه اللهم استعاموا عليه وتقوله سيد أصوك لمرقص محاوه يحصن البصر باقابا أبي حنيفة إلى أصحابه شريك القاضي باقابا إصحاق مرغه مرغاه ويه باقابا وحيدا حوليه سنبوه دردار ميراه alema ummalik iyo ibn as-sabr ma iyo awza'i iyo shafi'i iyo ahmad iyo abu sulaymana waxeleyhi marqaat sulus wax ka badan madar daarumii karo ama haye sho qof dhaxlaye ama yuun بيت silasalka simerlayaan way allahum sallahu alayhi wa حضي الى بنغي اسلام والنظام سميشا ونا جوغينا وخا لوغو بixinaya مصالح دا عام كا لوغو بixinaya واما هو مالكيه الجمهور تصدعي لكن ابو حنيفه بما هو احمد في احد قولييه ما كنت ان دلدار من كلف في جميع ماله وحدثني مالك باي ورخمي عن شهاب الزهري بوكوي عن عمرو السعد نبي وقص روى الزهري المذلي عن ابي سعد بن ابو وقاص واحد العشرة المشرقين بالجنة ويان انه قال وحور جاءني رسول الله بايي صلى الله عليه وسلم روى البخاري وحي زائده وانا بمكه يعود لي اسقو زيارنيا رسولك صلى الله عليه وسلم اي امرك ايي الله عليه وسلم عام حجه الوداع سنتي حجه الوداع مركا عام حجة الوداء عام وحلق النسبية واضرف نبض الله يسوه أي في السنة العاشرة من الهجرة واصلنا دي طونا دي هجرة من وجع حنون بمرقى يسو زيارة حنون قاسو يشتد بيعني اي قوات فقلت بحن رسول الله رسولك إله يو قَدْ بَلَغَ قَوْ غَارِبِي أَنِ غَمَيْلُ ما خَمَيْلُ وَجْهِ حَنُونُ كُ مَا سَرَوْا وَخَدَر قَيْسَ وَأَنَا أَنِغُنُ دُومَانِم مِنْ صاحبة يدفني مَالُ صَاحِبٍ أَنَا هَي وَلَا يَدْرُثُنِي مَدْحَلِي إِلَّا ابْنُ تُنْقَارٍ وَيَنَوَلِي أَنِغَايَ سُقْنَاتَي أَفَا تَصَدَّقَ وَمَرْخَ قَوَرْ كَلِي أُلَاهَا مَرْخَا حَلْكَا قَوَرْ كَلِيَا أَيُلَاهَا مَرْخَا لَكِنْ مَرْخِي دَمْبَتِ دَصْفَ رَبَّلَنْ بُو مَرْخَا ظَلَي مَرْخِي oo lila tan gabdhaha waxa kamidaha madkhaas xawaayaan iraam markaas xawaayaan yaacne 9 17 qof iyo 14 wiil iyo meelaha shan gabdhood deexay taqdeeba taban caayisa la dhigi jiray marka gabdhaha dowleeyaha gabdhaha kaliye ayaa marka caayisa jiray marka waa وخليل مرقى ولايه الرسول افا تصدق مرقى مالي خولها اي ثلاثه ميلود اللهم ميلو مرقى لو ضيغو ثلاثه ميلود او لبا الله عليه وسلمي فقلت وحمري فصدره قال وخلامي كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلمثلثو ثلاثه ميلود ميل هذا صدقه وثلثو ثلاثه ميلود من قال الله مد ميلاو ميلاو يري ثم قال رسول الله ويا لكن واذا بخارق يوحيت المعامل معنها وحوري قال الله مرق ويري وحوري فالثلث قال رسول الله مرق وحوري صلى الله عليه وسلم الثلث ثلث كصدق يسو والثلث كثير ثلث, ثلث كأس ثلث كأس أيها فربنا بمرق إن حوكى مرق وحوري عبد الله بن عباس يا رب استنبات كفا إذ وحوري يريه نبقى صلى الله <سؤال> عليه وسلم ما دامه الثلث كثير ويري داخل الثلث كأنه هو صغير لقام أرخبه أفرمي الله وعمي المثل عنه لأنه يقدر دار ما باع في عنا يدو ييري واستنبار ناشعك ربح يمرك إن نبقى صلى الله عليه وسلم تلمها بيا إن محايا لإنك آذق أنتظر إلى تكتكتد ورصتك ورصتك ونحلي السام ورصتك ونحلي ورصتك ورصتك ورصتك ورصتك maana wa gowr kali ah laga hadlayaa markaas laakin hadana wada safa kalam mid jira marka qowd diba waxan lagu magacaabay markaas warafa dhan الله min taabir kulli wa iradatu aljuz wa in qonaysa markaa markan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku oo daboolaya xaalad walba ayuu naga ku jawaabay marka waxa wayan waxa culwada qayb ka mid ah annabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu taalachdo ilaahay u tusay inuu siinno laan doona saacad rawada bukhari iyo abaydaysayoon waxa way markaas waxa wayan anigu ma arq xanuunkayga ku dhibanayso waxa laga yaabaa inay marka ilaahayntu ku baaqi yeelo daday kugu intifaacan dadna ay لا يحتوي أن يكسروا وكيف رقي مرقي ذنبه مرقب الحلوى النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا مرقب أولاد ذنبقوا للدونون قمتنا نحياً مرقب وآيه اللهم السعان وعليه وتعالى بلانسوا عنا مرقب مرقب أولاد ذنبقوا حكمين دعام رقليا مصعبيا محمد با كميدا مرقب ragga sa ka mid ah marqa Allahu subhanahu wa ta'ala ragga waday marqa niman ka sa ka mid ah marqa toobdo xudda lab iyo toban halka waxa istaagay markii hore shan gabdhood baan jiraan somaleyn sax ma lab iyo toban gabdhood iyo marqa wuxuu dharay marqaas waxa wabaa tuna qarfoodno waxa jira heegmaye wuxuu qalay marka 17 gabdood oo gabadhii hore ay ku jirto iyo shan welin arkho no saasi jiraa بل socona wuxuu uuriyay maxayra inna kaadi waan tadallada ka tirtii warasata dadka ku dakhliya aniga ayagu taajiriir iyo akhladun qaar kheer badan mi aan taderho min aad ka tagtid aalatin iyo waayir iyo takafufuna naas dadka qamaa hoos dhiganaya wa inna kaadi waan lam tuun fiqama bixisid yaaana nafaqatan nafaqata btigaad ku raadilaaysin bihayada wajhalla ilaahi darti ilaah wajigiisa subhanahu wa ta'ala illa حتى ما شيء de'aalo adey في fiifii imraatika islaamtaad afkeeda marqa qala waxu hore soo qoon soo xaqdi yaa rasuulalla rasuulka ila hayow u khalfu hawiyan walaa gadal marunaya a u khalfu dhiman leey gadal maruri bacda asxaabadeeda dawadeed marqa yaan marqa soo xawayan asxaabadeeda noqonaya ee makkah ka tagayee ee madiina ku noqonaya maan ka فقال رسول الله يبحوني صلى الله عليه وسلم إنك ذيكا لن تخلف لقمك قضاء المريء وفتعمل مقبات عملا عمل صالحا ونساق الله إذدت وزياسا به عملكاس درجة درجية ورفعة قرقات ولا علك وحلقية بأن تخلف إنه قضاء المريء حتى ينتفع بك قوامه دذي الله يكون انتفاعا ويضرغ بك آخر وكالله يكون لبمتان ها ilaay murqa dadku u intifaacaan ku waka lanaa ku gudbmo tan markaa way sadadteysaad waxa dhacday baa leeyahay marka saxawaya ee sida wulid baajo kale uu sheegay waxa dhacday marka saxawayan sadad ayaa waxa madaxweynaha loogdhigay Iraq كونو يتوبتك ينظر كواسر وكوا انتفاعين بإلحان اللهم استعاموا عليه الله. وسلم وآيه وحوري مرقى اللهم امضي إله وتكسير لأصحابي أصحابي إذا هجلت ومجردوا إله وتكسيروا نبقوا صلى الله عليه وسلم ولا تردهم على عقابهم عربوا وقدمها وعلم لكن البأس الذي تضوح حياتي ساعد من الخولة يرثى وحا أمره قولي الله يسقى رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم بأمره قوليه an maatabiy an maateero ku dhintay dartiid diba ka tamaysha ama ka inuu qudin say qalay xiya wuxuu leeyahay Soomaali kan waaqibaan waaqlay maaligoo yaqool le filqajil min kooyoo si dar daarmaya bisilisi xali xoriisa saddex meelado meel wuu yaqool dhahay yaqulaami adoon kaygo aniga ayaa xidmu fulaanan hebe hawl وفا يوجد العبد ارضون كل اهل يا سوله شمال الميت مال كميتك 100 مال فيست استحمل الامر لحدو كسوا هاغاغيو قال وخرسينه خدمه العبد اضونك قيمتيس توقو مولقيمين ثم يتحاص وان يقب صنيا يحاص والقييم الذي يوصي له اوصيا وددارمله له اسغه بثلاثه استحمل الامر بثلاثه بقاضني على والقييم الذي يصيره الله يضره من الله يساق بخدمة العبد بما شيء قويم الله يساق ومن خدمة العبد أدعوه الخدمة ذي مركة فيأخذ مركة أو قادني كل واحد يساق منه لذلك من خدمة العبد أدعوه خدمة ذي بما شيء قويم أو من إن إجارة ذي مركة كان الله إجارة كرهة أو صناتي بقدر حصة قيته فإنما تهدون انت الذي يتبع الله عليه الخدمة العبدي ما عاشت أنت ونوليها أتقل عبد الضوء في وحرابي هل كان مسألة لأسي وحوية من مالك وحولية رحمه الله تعالى مثلا نباح وليس نحمي الله ومالبو ضردار مي مرقة سوحوية لمرقة لكن صدح مالبو مالوان ضردار مي الضوء كان وحنو ضردار مي يهبل إنه مرقة صحوية وأشقيه أنت ونوليها kadi marku hibel dhinta waa xor maxa lawu ninka calay minka calay raamuxuseed abdonkaasi hawl shaqeeyo cali marku dhinta ma xuseen abdonki waa xor bujiri hadaba halka maxay isku soo beegay laba arimood ko xoolahayga sadex meelo oo meelii sadaqayay bujiri saaneen waxa kala u sheegay abdonkani hibel hawl qadmaysooma abdonku marku xulu kamid yahay mid bay halka marka waxa weeyaa waxa dhici karta in ay suulisii saddex meelo oo meelba inuu abdonka noqdaa dhici karta darxataa ma hal sawir hurriyad ay madax waxa weeyaan marka la fiiriyo hadii la ogaado inuu abdonkan xoolii saddex meelo oo meelba uu noqday waxaan nahay inaa هذا الصور الذي ملت يجعيك في تطير قيمة هذا الصور الذي يمكنه هذالك ل Analisar آخو أن أakat أن أandal تعمل وإنها و ،عذا هذا الطيور الذي يسهب على قيمة أنه يحتب إنه ondok drapowered و bridging الكمتين من هوظف أيها الواقuld صعب هذا الصور tra kan xulo suucii aadoon ka qiimadiisu ka qaatay kan xidmadiisii aadoon ka qiimadiisu ka qaatay annasreediisa haddii tiraa suunatay hadii uu dhilita ka waran kii loogu talagalay markaas xawwaan aadoon fiin u xidmeeyay inta uu nool yahay dadonku wuxuu rumayaa marka wax la qaybsanaya bay markii xoolahayga la isku qiyaasayna saddex meelo meel waxay noqotay ba adonka laftiisii ay noqotay ba maxaa markay cid la kusoo dhacaya ki aan saddex meelo meel u darbaarma cid la kusoo dhacaya waa qadada samir kaas waxa weeyaan waxaan nahayna afsan qiimada duu haddii qadada filiskiyo xadheelada meela waa kaw min kan qadankuu shaqeeyay naqaynta ku soo hadha adigu qadada nahayna laakiin ka wadan hadii way allahumussalamu alaykum salaam mas'aladu amrun ka subhan wa ya wahii laakiin ku saleerahay mala dadbaarmi kara abdanka xidmadisa oo qofkii isaga oo furifsada xadheyda oo meel xuriisa dadbaarmi habarna abdanka inuu heebo shaqeeyo dadbaarmi kara asalki wuxuu waqtiga banaantaa abu xaniifa shaafi'i iyo sawri iyo layse ay banaabi leedahay ا اللهم صل على سيدنا وحاون جيدا ابو حنفي والشافعي والطوري ليت وهي ان صحيح حساب الله لكن و خيداهم ملخصا <مقولك> و هي قايمده قيبه كيبا سيده منابل ليلى ما ان صحيح ورقه سيبيليه ورقه و مسلم ورقه اصل كده ما مرن يضد بدل ما وحاولا بالخدمة مدة عمره إلا الضردارم فألا افتدأ مسألة خلافية مركا وحوري قال ما عليك وحوري فسألنا ابن قدام رحمه الله تعالى وكورنا كتاب في سالة مغني أي وكوصة ونغلية ونحن أدسل معهم مثلا هدو قفك جيد من رهي الضردارم أما قريفا إيذي أما أضان شاقدي أرمتها سواء صحيس مدم معلوم امر قاسيه ليه مرقه وعلى سيده الجمهور منهم مالك والثوري والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي ابن ابي الليل اون داير مع ان صحيح يا مرقه سيده القاج خانو ايي صحيح مرقى. قال وخور يحيى وسمع توماليك ما يقول لسوله في الذي كيسد الدار ما في ثلثي خوليسه سبع ميل ود ميل در دارميا فيقول رمي لفلان كذا وكذا ثولا انت <تصفيق> انت ساسوس ما تولف كذا وكذا سدنا انت انت ساسوسناتي يسمي مال مال او مغا قابي مال كاسومي مال يوليسا كميده فيا يقولو اه يدهيان ورثتو ورثديسو فزاد على ثلث وكزياده ثلث فيس فيمن ورثوا ورثا يخيرون والدور بين ان يعطو ان يسيان اهل الوصايا ددك لو ددارمى وصاياهم وحلو ددارمى وياخذو ايقاتان جميعا مال الميت ميته مال كيسه ضمانت إيوابينا وحال الضوء قالوا وكلا وابينا أن يقسموا إن أوقيبيان لأهل الوصاية ثلثة مال الميت ميت كان مال كيسة صدح مالا وميشة صدحادنا أوقيبيان وفيصلموا إليهم أردبان ثلثة وثلث كيسة أردبان وفتكونوا حقوقهم لمنك أحقوق دائها تفيه ثلثة الأحديثة إن أرادوها الضيطانا بالقناة ما بلقى إن تدوني بها قارة ثلثة مليم مسألة أنه حويا إيضنا yn se referred y diolch rileyd y mae allan inni'r diri gadoch, sellais er seddiad challenge. capacity y mwyaf, sydd dan fawr eich girl sydd, a gyda hyn dan heled obedient ac yda fawr fawr carare math math math math math math math math math. yn bos fundamental math math math math math math math' math math math math math math math math math math math walaa aminnuba ayay banna mis sadexaad iyo bananao oo waa maxay midada labadasi kaw ina dadkii mid walba wax loo daldarmaa siis si misalan cali waxa loo daldarmay 100 kana 200 baa loo daldarmay kana 3 baa loo daldarmay iyaha kana waxa loo daldarmay irin kana maat maalka umeydku ka tagay ama hay'adaha ama hay'adaha banaadaysad ku wada qaadashay iyadoo wax laga qaaday xataa sulifsii oo iyagu sulifska bixiyaydi ee ma ye annan yen yahow hay'adanta awooday wax samaysiin xoolahi markaas waxaan weeyaan walla aqmad khadan warkaas 500 iyo wey midkaas waxa weeye ninka maxaa u bananaa oo barbaarmo 700 iyo 700 iyo waxa weey 500 soo maaha ya 700 iyo 700 iyo 500 de 300 haa 300 300 iyo wadi baatan iyo 100 iyo ya 100 iyo ya wux Allahu subhanahu wa bari waxaan nahayna marka saxawayaan suluuca qaada qolada wax loo dardaarmay oo dhan u dhiba iyagu haq qaybsan intaanu ha wadaagaan ilaahay ma boko qofaadaan dadan soo galo dhahayaan sawadixna inta asbuuha في اموالهم حولوغه بلك ورخان اي كيف حكم التصرفات في اموالهم حولوغ السيبو تسريف كان وحكان يا الله تعالى بط في غيره او بقيو بط في نوع عاصم مره ايغو خولاهوغه سيباي اوو تسرقو فيان مسيد قفيس كااديه مسيد كيف سيباي اوو تسرفيا او غوودن حاملدا فوشبا اني كوديباتان كا بقينابا ها goraan haamiladaana fooshu ku dhibaatan ka baqayna bayd kanisoo baqaalka galna inay baas u qaadan ka baqinaaysanana waa yahay kan isagu markii xanuunsanayo xanuunkaas aanu baqiina dadka nooc caasa tafarufadku guseebay noqonayaan ilaa saddexdooda waa loo baqiya usay ku كما ضحاملها امر قديه والمردده كحنصن يا امر قيسه والذي كان يحضرون قتال الدغال في اموالهم في تصرفات امواله عفوا في مرخص حويا في تصرفاته في في التصرفات في اموالهم حوله قد سويووا يتصرف فيها قال يحيى وحوله الله تعالى سمعت المال ومغلى يقول سوانا أحسن ما شيء أكثر سمعته في وصية الحاملة حاملة ذات دردارا كذا إياه وفي قضاياها قد يذهد حكم كذا في مالي أحوليه ذي وما شيء يجوس الله أبنان أن الحاملة أن الحاملة أكثر حاملة ذات كل مريد واسدك حنوصنا يوكلهم فإذا كان المرض حنوف مرضيا الخفيف ايرا فاذا كان المرض حنوف مرضيا الخفيف من اسكفود او غير المخوف على ان لوق افسني على صاحبه صاحب كيسا فان صاحبه يصنع سمي في ماله وليس ما يشاء الله وحده كان المرض حنوف مرضيا المخوف عليه من لوق بقيم لم يجلس صاحبي صاحبي صبنان شيء واحد إلا في ثلثه ثلثي مو qaalo wuxuu diray sheekada xubuullaah waxa kale sidaas oo kale haa marqato gabadha oo hamilo ay uur kale awl ah awl u hamilaha uurkeedoo ugu wareeyay marka subax wiiya bishru haa wa kale sidaas oo kale marqato gabadha mid al hamilaha uur kale awl u hamilaha uurkeeda marqoo gooysona u yahay bishru marqabishaadii iyo soo doro لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وحودي فبشرناه ونبشارهين عفوا وكذلك سلاسو كاليهات المات او غو دال حامل الورقله اول حمل يا اورخ اذا مرق او غوريسا بشرو وبشاره ويهان والسرور والفرح يعني هوس ديب كحمان لكن مرق و فرحت بي سكراته ما دام قاضي اما لكن هدو ميا دي و هو وراء اول حملها بشر وبشارو يوصلون الفرحت وياه ويا وليس بمرض حنون معها ولا خوف مخوف سينى معها لان الله تبارك وتعالى اله وحوري قال وحوري في كتابي فبشرنا ها وانغ بشادنا بي اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب tafsiri iyo yaane fa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu Ibraahim haaskiisi fabaasharnaa ay Ibraahim haaskiisi waxaan ugu bishaareenay bi Isxaaqa nabi Ilaahay Isxaaq baan ugu bishaareenay oo nuri Isxaaq Isxaaqna waxa ugu daba Yaquub oo oo bimaacna Isxaaq Isxaaq wuxuu dhalloonaya Yaquub yaqub iyo waxii yusuf iyasi daliso maaha balan soo an nahad wax wuxuu leeyahay marka subxaweeyah ee qow caala wuxuu ilaahay sala ma tagshaaha samalad hamlan khafifan ninka oo iska fuudiyee sala ma tagshaaha hawo marku aan jimaaci sala ma tagshaaha marku jimaaci weeyaa oo quraanku sida maalumtuma soo hun iyo walum yamsa sidii basharo iyo iyo waxa way wuxuu ka cabira gashii macnaa tagashaa aya sidaas soo kale laakiin diba'a luf diba'a beer qad arabiya markii loo eego inaga sarbeeb hoos tan Soomaali loo yaaso ma laakiin arabiyaan markii loo eego waxana falka Soomaalida waxaana وخديج جماع صوص عربي كيهي ولذلك القران كو افكه ككليهنيا الا لبه هادلو وخاي جرا معنا لكن كو كل اسمكم معنا لكن افكه كو كره بوزومه جوار نور بلد هي ود المنتهي وا لبه كلمه اسمكم معنا لكن افكه كو كره بويهي <تصفيق> باسرص ولذلك حديث وكالنبي يقول الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثة نفسي وليقول لقصة نفسي بيب لفظة خبثة إيا لفظة لقصة وحمن يحمن لكن خبثة وحمن بكو عام بحي لكن لقصة حمنكم بينا بحي وك وهاسي لهاسي وعي اه مرقعه لي داها اسماعيل مرخيه دشه دفي له دا اسماعيل مرخيه دشه قصر ايه طونسن مرخيه دبي سي جوجتي ايسحاق دشه ملي لا بدا يحاسك قلت مليا في بشرنا بيسحاقه ومرق ان بالله اسماعيل مرخو افريقيا تو بين دي لها دي ويها افريقيا طونسن وها ruulay soo danu koo ka saami moqta ilaahay wa sida moqta gora gora waxa hino qosata lagu dhiibi ma ta qoodo day sidoo wax lagu tuudaya amaas lagu war waxa joogta waxa lagu dhiibaadambe يا ويلتا ليد وانا عجوز وهذا بقل شيخ بيتي الله فوقي ما اندري بيتي انا خبره كان و ابو اديغي استنوا غووباي اه غووباي مرخا بعده علمادو من وراي اس حق يعني ويلكيده قضا لو بشانينو اسمه وحسيط لا يرتدون تحضنا وين أردت أن يعمل الإلهي؟ وين أردت أن يعمل الإلهي؟ أيهي هو نقطي؟ ياه فلما تغشاها مرق الجماعي هذا محاوه حمل غوية رئيسة حملة غور خفيفة وفوت يعني في ابتداء الحملة وعن نطف صومة صعان روفمه بحيكبير للمرقه من أعلى شهده كنت جلتا ما إما قلين كنت جلتا وحصاس مرقه وايه مرقد اسك والله عي مويان انس به مرخص وحويا اي سومرتي مرقه عفوا حملنا حمل خفيفا بين مرقه وريستاي فمرقد به مرقه فمرقد ويلتيب به اورقي مرقه يعني اورقي فوشي با سومرته قبطي وييان اه قادخون وحينا ميسه وحويا حملنا حمل خفيف بين وريستاي فمرقد به اورقي فمرضت وليسعتين بيئوركيو دنايهد يا حول وهي قبسلس يعني جاءت ولزمت في اغراضها من غير المشقه والخفه والفوضى فلما اسقرت ضربت عضلاتي اا ادمي دعوا الله الامي يا حاوى ويدرييم ربهما ربي ودي بريم ما غير ان ليناتيتن هدا نولا صالحا ولدا صالحا اللهم ونسن لنكوننا وان وانه من الشاكرين بانكم قلنا ان اول ملك كتبو دليشنيا هذه الايه ده و هو دليشنيا هذه الايه في باب العقيده ورقي القصص ارين كلي قصا في باب العقيده طيب او حتى مثلا وحي شبابك markila joogo مساله اذك او الايه ده و خا كسي فلمعطهما صالحا جاء على له شركاء في مركوني مرقين صالحا الهي مركونسي شركاء يوسبيي وخيرها شركاء الشيركي با لا دacay او وخا ادم با ال مي با عبد الحارث البحييه وعبد البحييه بلين مرت بحيين جديد اري لهم مولادي ايدنا سو دغتي ملخا سو حو ين جلاله شركاء سو دغتي ملخ او ابليس بقى قيعنا ارنت النوعا سو مساله خلافيه يا هكتبو توحيد مع لكن ائمه بلن على إمام الحزم رحمه الله تعالى وحوره وكفر كفر لعبي الله ومن نسبين قربيل في تلك السلوية قانا الفصل في الملل والنحل والأهواء جلالك اللبادين أهدم عفلية ما يمكن لك إليها مسألة هل هذا أد وديدية أي مكة الله فردنا ويديدية على إمام الكثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية وحناية هي واقصة إسرائيلية حناية واقصة isra'iiliyad iyo meel baas leekena diin sabab ku ma leeyahay sawu hore dibaya isla mas'alada marxa mas'alad kale gashaa xagay naga dhir marxa inu ka hadlaynaa laakin sheeg ku hadda fi mawduuca la wuxuu dalisnaaya yaa yaacna waxa wayan uurku fi bidaayati wa khafif wa fi aakhiratiina waa فالمرأة الحامل قبل أدخل المرقة إذا أثقل لم يجوز لها ومبما نقضى الحكم إلا في ثلثها ثلثة نحن رغم يلبي حولها إذا حكم يكتب إليها فلنفذ فلنفذ فلنفذ مرقة هيسية ما المهي فالله يسو واحد وضعه يسمع على غط حولها إذا ضدك وحيسين كتب الثلثة نحن رغم يلبي فأول الإتمام مما يستطيع انت وغيرها سواء ستة واشهر قالوا تواضعت الله وحرف في كتابهم والوالدات والوالد هو يوم يرجعنا وينوجد يا اولاد هنا اولادودا حولين له سنه كاملين ودميسن وقال الله وحير و حملهم ما انتوا وحاويان وركوا كوجيرو وافسال وافسال وكغودتان كيسو فإذا أمرضت مالكة وتركت لنحاملة قبر أورخ له ستة واشفة من يوم يحامل المالكة أوراسية تلقى صوت الله لم يجوث الله ببنا نقضاء حكم في مالكة حولي الله في الثلثة ميانة ريب مالكة هلكة مالكة رحمه الله تعالى حنونكو مالكة واصدح بيداهان يا حنونكو واصدح بيداهان مالكة مالكة صدح بيداهان أيون نقرية بيداهان caaw ma gaaruma khufi mina u xublooga baqiyintii la san qoska aday isheer xanuun to kale gaas ka aday isheer xanuun oo kale xumad saacad iyo waqti yar hayso kale taas oo galday inta lagu baqiyay lahayd kaasi xukumu ka xukmisa xaqiiqada ha kanoonna waa hanoon qofka la daaima oo la taaalamar walba ma salaacdu ka joodaan ko kale faaligoo kale macaankoo kale xawlmadoo macaaso kale bayeey ayu xumada loo حمر xumar qabci madgana xumar qabci weeriiraan waa xumada qofka maalnahaysa maalna ka yirtagaysa maalna maalnahaysa rabci waxay ugu bixiye marka maanta way haysaaba ilaankow balama maalik asrabi ku soo noqo marqab xabeelayna waa fadliiba soo ma la fahmin marqab xabeelayna intaaso kale waa qof isbuqtan soo codo macnaa bayib taaso kale marxayna waxa weeyaan waa qofkaas oo kale biyada isla yihi ana kaasi isoo wuxo weeyaan waa qof xanuunkiisu la daayay Soomaa oo isna wa kanu ka hadlaya marqa u bannaano wax kale marqaas xawaayaan allahuma illa inu siliskan booyane silu auzaa iyo thaur iyo malik ya bu hanifiya ashab iyo thaur wa wasuliy alihi ha marqa Waa qof ka geeray waxa weyn kuma soo socoto mid leeyahay haddii uu geeray ku dhacaysaa taa go'i murayay oo inuu saadeeyntii xanuun murka xanuun uu dayso luuskeen dad darma lagu leeyahay haduna dad badan la aqbali ma yabadii marad la waa marad isaga marka laga cabsanayo laakiin laa yuu taajil muutu saahibee way Allahum salaahu وولو مساله خلافيه هم وقتم اسئله هذه مثلا اسوا خصيه مع سوكيد قال و خونو وكذا ليك ساسوك الكلمره المحامي وانا افهميه و خوري قال و خونو و يقول سوول في رقلل او يحضر قتال الدغال كحادديه انه اذا زحف انه يسوق الى زحف في الصف انه يسوق شخصي خاص اذا زحف مرق وحا وياي عن أما إذا زحف مركوا أصوصوا أظل الصفي إلى الصفي صفة حقيسة للقتال دغال برتي لم يجس لهما البنان أن يقضي أنه حكما في مالي حوليس الشيء الرحمن إلا في الثلاث المهيانة وإنه بمنزلة الحاملة قولنا أورقنا أم بمرقى أم بمرقى أم بمرقى لدرجي يهم يوالمرد قفق حنوصنية المخوف عليه يلا بقيه ما كان بتلك الحالة انتح الوداء وخصونا يا حي آه. بعض داو الوصيه دار الخبابيه للوارث قصر احلي مرخو حوض الدار مقف قاسوا الدار اني dad kale wax noo dadar meeyan laakin qofta adiga ku dakhliya waxuma wuu dadar mi kalta halka ay يا ولجراثه يا ولجراثه نص خبرك ودباغه وبعض الوقت تحليل وياه حياز زويان حيازتنا هو ويهان وقف خوليه سم خولها marka كوبيه كليه خولها يعني هو عارف فدخله بالكلي با جوغا marka اخا وخا حائز للمال بيدها مالكم كوبي باول وصيتي دغدارم بو ابابيه للوارد شي قسقه کو دخلياد و خضردارن سو اي ولخيازتي كو بي سانكي مرقا في هذه الايه عاد يضع انها منسوخه تويان خيازدره و خي كو معنيعه علمودا قيبه كميدا ولخيازتي توروعيه بيداش بخنتي ام ولخيازتي وقفيي السلام عليكم أولا يقولوا سوال في هذه الآية عدن يضع إنها منصوخة عيدها سواء منصوخ قول الله التوارغ وتعالى هذا الكيس يجد ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ان ترك هدوكتك خيرا مع هدوكتك الوصيه ضدار با اسونا ايا دشيسا للوالدين والوالدينك ودقدارميه ولا اقربين قرابدي ودويد نسخه وحانا نسخه ناشي ينزل سودغي هم من قسمه الفرائض فرائض الا قيوبيا في كتاب الله عز وجل كتاب الى حي وهلكا وحوا بوخاري صحيح وسو صار عبد الرحمن عباس وورد كان المال للولدي وكانت الوصيه للوالدين مالك وقت كلها وويلك أها مرق انت ولكبلب وضعقاادني انت بردارك أن ل عد قااد فخ الله من ذلك ما حب فجعل للذكر مثلحد المسيين فصخ الله إلىاحيب عن الصق م ذلك عنلك ما أحب وح وحاج علىبير ومع وحاج عليه حوية بير فجعل للذكر مثل الحد المسيين خ ال iyaxir dadii markaas waxa laga soo qaadi markaas iskii aad in kala laba laga soo qaadi oo maslan qadaysay maslan waxa wayaan 10 kun gabadhu waxay qaadan 2500 700 iyo 50 700 kun iyo 500 buu qaadan bay markaa tawan jala hayfis qadayn abbas subhanallahu wazalika ma u xubbu yiri faja'a al-dasirbis al-hadin wa sayyid abaa lakum كانت الوصيه في اول الاسلام واجبه ما داموا طاح الجرم اول الاسلام في وصيه واجب يا حي هي قضاء دي سوالدام كيسن ودردارمو كد بايات الفرائض بالون نصخاي مركا الله سبحانه وتعالى و يريد طال <سؤال> وحوله وسمعت مالك بن مقله يقولي سقله السنه سننها ثابته ويسون عندنا نغاغتي الدوله التي تظو الاختلاف فيها وخلاف نقصنين انه لا تجوز مبنى الوصيه وصيه مبنى للوارث من واحد دخليا الا يجيز ان ابا ميت مويان له يسغا ذلك ادن كايو بن يورثه ميتي ليس مرخ ورثيسو وأنه إن أجازة حتى أبنا يا له يساق بعضهم بركود وأبى بعضهم بركة كلاعي الديدان جازة وحبنا له يساق حق ومن غف حقه أجازة أبنا يا يومين وياك مذا ومن أبى غف كالديدين أخذه قاضنا يا حق وحق يسا من ذلك كأوك قاضنا يا أريد الحديث وأكسل في حجة الوداع من النبي وحور صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث الى الله سبحانه وتعالى مد كسو حق صاحبه حقيسه وسيه مين واخ دخل ليا واخ دغار ومصونان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديثك أي ايا اساسه ام مساله هذا مساله مساله ليس هو بعض ah al-ilm baawo hay ku tageen ma ee in wax loo dadar mi karo qofka laftiisa marka wax dhaxlaya hadiskan bay raa dhaifiyeen si la gaajihna hadisku waa dhaif ma aha wa hadis qan weeyaa oo qoriya waxay ku tageen waxay daliisharaan أيضا يسمينا وحي إليهم قرآن كالكريم كام سنة النبي يقول مرقع سحابه من النسخي كارتالكاسي والعام مرقع سحابه سأدرك هذا الحديث آيات من النسخي كارتالكاسي مرونية مرقع سيخو حليه رحيم الله تعالى نقول السلطة السيئة أكثر يضعي كسف غمتحي أن يصل الله قلناها وحويا نسخوها فاقصناها مسألة سحابه لقرنسا المرقع سحابه ينقفك haddi ay u baleyaan dadkii warthada oo yiraahdaa insoo inta iska qaato oo dilaysan yahay way banaantahay haday barkood diidan barka kalna ay yelaan kuwa diiday kuwa yeleey unba xaqooga wax ka siin ama kuwa yeleey waxba kama siinayaan murqa kuwa diiday قولنا بجغة المرخة خاص وحملنا صديق وخانا ضعط البعض ينبع لنا القرآن والصناة كلاهما وحيا ووحي حق رغب كيبي سبحانه وتعالى لما من يسألون أنه الذي هو وحي حق إلهي كيبي إينا إذن الحير حداد الذي هو وحي حق إله إله إلهي كيبي ذات العظام وحق قسمتهم إلهي بعمل صلح هذا أوكي إليس نخسخ كران أوكي نورك خذا تلاهين ماي وخان وياه waxii rabbi maahana ka fartum ha waru muudhiya hadha wasila sanu qonista wa hadith wajilan marfu' ayisna oo daragu niyidkay soo saarano abdullah ibn abbas la gawo nabi gulu sallallahu alayhi wasallam laata juus wasiyatu mi wadif in an yasawarat wasiya dadar qob bananaano dadka waxa اي دو اللهم سعان وصياد مرقع وهض النار الا ان ورثوا دونان ويان هذني يقو دونان واصح بلصون هذا قال وجود الرحيم والله تعالى وصنعت الملك كما ما يقول سوله في المريض دقف حنون سنيا الذي كان يوصي دردار مياه فيستأذن مركز حويانه كيداً طلبية فيستأذن ورثته ورثجيس كيداً طلبية في وصية دردار كيسا وهو مرد سواحاً وصنية ليس اللهم بنان من ماري حريص ومصغنه إلا ثلثه وثلث كيسا مويانه وفيأذن وأود ما له يساق أن يوصي درداره لبعض ورثته ورثجيس بركود بأكثر من ثلثه ثلث كيسا وحكبرن إنه ليس اللهم البنان أن يرجعون لك النقضان في ذلك هرنكاس ولو جاس ذلك هرنكاس الله هدو لها اللهم يقى ولو جاس هدو بنان لها ذلك هرنكاس اللهم يقى صنع أوسمين لها كل وارث من صواح دحلي ذلك هرنكاس fayda halkamad khoodinto almuusiki wax dadarnay akhadu dalika runqay u qaadan lahayd lanfusiif naftooda wamanu wul u diid lahayn alwasiyada dadarnka fi sunusiisii silsiisa yow ma shay u diina loo idmay la huysaga به ma shay u diina loo idmay la huysaga bihi qofkii هل قاوح ليه يا شيخ رحمه الله تعالى مسألة si او شيء ليه سفية عم الله يسهده مسألة ذا سيوحوهيه مقفك حرسليه أو دردار ما يوح أو ورثد يكوني لي والذي ثلث كأم بأي بانانائه لكن ورثدك لقيبك مذا إنا وحوه دردار ما يفصح مركز يوحوهيه أي او قلاثين ما يكن نقل قران ومسا كما نقل قران كما نقل قران وما بانانو لماذا arinka waxa ka dhalan lahayd duuleeyay qof kasta oo waarisaha wax dhaxlaya horta arinka uu sabayn laa uu si qaban laha laki oo arinka uu sabayn laha dibadeed mar hadhabow isku dayno qolnahay markaa halka waxa ka dhallinaysa mar qas xawaayaan nin kan فاما ان يستاذن انه كايدا طلبوا ورثه تورثيسه في وصيه ددارنكيسا او يوسيو ددارميه بها يده ليوادثين في صحتي مرق وخا ويق الله فسعن فيوياه فياذنونه اويدميان له اسغا فاين ذلك ارنكا لا يلزمهم لازم يولي ورثتي وحو صنادي ذلك ارنكا انه عليان ديدان ان شاء الله حدى دونان وذاليك الارقامس وحويان امر قدو منكم اذا كان صحيحا متفيو مرقيه كان وحانيا حققي او مغتيس بدن بجميع المال يحرر سوضان يصنعو من فيه ما ماشاء وخدونو ان شاء حدو دونان يخرج بحيه من الارقامس وحويا منو من جميع خرجه وبخين او في يتصدق به هو وسرقيس مالكي او يديو وسيب ماشاء قف ودوونو وينما يكون وحانيا استذانه اذا طلب في سو خاولنما يكون وهانا يستئذانه الظلب كيسو ورثة ورثة ورثة ورثة ورثة جائزا بتكوبرنا على ورثة ورثة شيئا إذا أذنوا له مركة وفصحا حين يحجبوا مركة اللي حجاب يعانوا حقيسا مالوا حوليسا ولا يجوصوا مبنانا له إذا شيئا محبا إلا في ثلثة مريانة وحين وقتهم إياه أحقوا أي يحق نيوب بذيهين بثلثة ماله حول إيساء صلى الله عليه وسلم منه إيساء حج إيساء وإيساء وإيساء فذلك قاسي حين وقت وياً يجوز وإيقب نانته عليهم ذو شهده أمرهم أمركوه إيا وما الشيء أذنوا أي أميد من الله به أرنكاس فإن سأل هذه الدولة في بعض ورثتي ورثيسة بركوض هذه الدولة أن يهاب إلوه بأي الله يسأل مراثة ونحل كيسة حين تحضره الوفاة قدروا المركزة وحادرته وفيفعله السمي ثم الله يقدر ونحكم فيه الحديثة الهاليك كيها لا أكسم الشيء وحبا فإنه رد ورد وحلق عني على من غفوهابه بأي إلا أن يقول له الميت ما يتكون كيدا أهم فنان هبل لبعض ورثتي ورثتي ها إلا أن يقول إنه يرى أهم وياني له يساق الميته نكوير أهم وياني فنان هبل لبعض ورثتي ورثتي ورثتي سبرك دكوير أضعيف وأضعيف وقد أحبوت وانجع اللهدي أنتهاب الله نادوه بيسو مراث محلكا فأعلاه وصيه إياه يساق فإن ذلك أرغاسي جائس مبنائيه إذا سماه مرخو أمك عابه الميت ميته له يساق bal mas'aladu hadda ayuuu taa inuu tahlilnaa tahlilkeedu wuxuu noqonayaa sheekhu xulayn yahay mas'alan in haddu ka idan talbada warthadiisi u yiraahaw arliyo ninka waariska mas'aladu horo tabayeeska dig mas'aladu horu waxa weeyaan warthiis kaliya i banana laakiin filiskiina haddii aad iimaanka ma noqon karaan لكن taasi ahay laakiin tan waxay kaga dugantahay waaris iyo dakhli laha laftisa ayuu cid u daldarmo u raaba mar sadii kale la dakhli lahayd ninka wax loo daldarmiyo ayuuna ka idan qaadanayo uu leeyahay murayhadan inuu xuddar darmo لازم idmeeysiin markaasa isaga waxa hadafay misahaaddu markuu dinto way ka noqon karaana waxay dhahi karaan marka maalkiisu wuu fayo baa oo isagaga xooliis ugu xaqnimo badnaa oo xooliis oo dhan qacanta ay ugu لكن laakiin maanta qacanta xooliis inagaa inuu ugu jiraanay si islaagun baynu u qaybsanayyo nasiibnu shaqiiro karno qiran ar oo sawga noqon kara bixilaya qof marku fayo yahay xoolahiisa dhagaysaa waxana badan suu'doon ku sameynaya haduu doono wada bixili oo cid doono iska siili wuu waa sadaqadii laakiin waxa weeyaan idanka uu kaydin dalbayo warfsadu wuxuu ahaanayaa wa marqi waxa wayan u xanuunsadaa saddex meelo oo meel ay u bananaanaysaa kaliya weeyaan intee kale waa loo diideeyaa idan markaa uma bananaano saddex meelood oo meel muyaane maxuu xuleeyahay xilligan markaas waxa wayan ay markaas Allahu subhanahu ninka wuxuu dardaarmay waxay ahayd he لكن eega way awoodi karaa oo wasa karaad sadalte fuliskin baa go'banan saasulaya sheekhu laakiin mas'alada halka laga saaro ka habo mas'aladaas waa maxay xadiis isagoo fayo intee u daldalmay oo iska baqatay ka waro ninkii lo daldalmay oo iska baqatay ba marka lagu ma noqon karo laakin waa weli haduna qaadan waxa lagu noqonayaa wadaastay go'olte ku noqonayaan waa weli sheekhu isla soo sheegaya mas'alad kalu keenow xuleen yahay hadoo mas'alada iyada amarka subxan wayaan waa mas'alo murag iyo dadan laga taagan tahay aan sheegno khilaaf tooga ku jira oo mas'aladaas ima banaan saxay mise ma banaanow waa mas'alada is waxay markaa al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala كوبي جميع المال بو دغار مكرام المرخاسويان ورصده بركيدونو دغار مكرام كدي وئتي عيش شان قادان ومرخادم بوو كناقون قادان انتاي ما وخو دا قادايي عبد الله بن مسعود اي شلائح اي طاووس اي حكم اي ثوري شافعي ابي صون ابن مندر ابي حنيفه اصحابو كلهم ساسيره انه كناقو انه كناقو كناقون قادان لكن حسن عطابنا بالغباح حمدنا بالسليمان زوري ربيعه أو ابن ابي ليلى aya waxay jiraan murkaas waxa wayan kuma noqon karaa sheekh kuma noqon karaan laana xaq qabtaan waxa xaq qabtaan iyaga samaxay samaxaddaas uu ku dhacay halkaas imeerayaygu waa misala markaas sidaas muran iyo dood badan uu ka jira weeyaan murka imaam maalig u xulayay qolada aniga شريح باعوس حكم ثوري شافعي أبي ثور ابن المنذر أبو حنيفة أصحابه وحيليهين في مرضه وفي صحته لك لقال ما يكليه مرحبين إذماعهم بإيجابه كما نقرأ بيكليه ولو أن دنبي حصا إيا عطاء إيا حمد بن أبي سليمان إيا الزهري إيا الغبيعي أو زاقي إيا ابن أبي الليلان وحيليهين إياهنا لك لقال ما haddii kala qadmayo gudayeen oo markaas waxa wayan xadii yu ku ma noqon karaan bi leey ah ah allah subhanahu wa ta'ala qolowah ruhi ilayhin fi hal sihatti wa fi hal maradhii way kala noqon qadan bi taqiyyo qolowana wahay ilay kala qadmayo kuma noqon qadan maaliniga kala qadmayo خالق سمروانيه واي ومسالا كانوا كانوا و خيري مسران منك يبينيا ورثي بركه ميدو و خيري وراديكو انت دخليسه كو ساغاغيسه اني غي هبي هادا انقف ساسيه اني غي هبي هادا كديبو ماركا سوا ويان وو شبيي ارنتا سمرو خاص وا باطل بوليه حي الا ان امم غا عاوي يرا همو ياني فسكيميت murhim wal waadhiif wa annis ka dawad iska tabarnan ee qaybtina u hibeeyaa oo isagii u hibeeyaa isagii u hibeeyay oo ugaaqtay walaalkay uu taban galay inta aanu ugu darno sax weeynay taasi laakiin isagii iru yiraa ana ugu daryo idinku aanay isoo hibeeyaa taas dhiman maree bal qowdaha dafiir uu wuxuu ورثيسا مرخا سوخوayaan باركود حدي اي ويديان ان يهل له ان يجب يا حين تحضره الوفاه غيره مرخا كسوخادايسو ها فيسال حدو ويدي موروثي هلكاس يدي ببعضه من بعضه بعضه و اصل الاكسيغد مان قديغنو فسال احد اي ويديان بعض ورثتي ورثديس بركود كان دمنايا اي ميتا اي هواء استب انه هبيه له بعدا او هبيه ميراثه و خينا تحضره الوفاه غيرو مرخي كسوخاديس او يفعلوا سميه ثم الله يقديونه كحكم في حديثه الهالكو كان دمنيا شاي ان وخبا رد وحدب لوو علليا الا من وهب او ادي مسولنز وحو اييه اللهم اسعان زيد بو يديبه انو هيبهيه مرق حبل كدي مرقاس مرق غيري كوسو خاادليس زيدنا وجبيه كيت ديرانيين مرقاس حوياان مالكي واخا كومونو حكومين يلا دخليه وخا ديب لوغو علليا كي هيبهيه او زيدا هو واخا دهيا وا حقاغي واسدا فنسعده حدو بعض ورثتي ورثتي سبكود داويدي اني هابا انوجيبه يلهو استا ميراثو دخلكيسا حين تحضره الوفاه غيرون برك قص هذا ليس فيفعله قسم فيفعله زي ساو ثم لا يقضي ونحكم في حديثه الهالك كي دمنه يشاي ان وخبا فينه رد وحديب لوو انلا يار الا من قف يقول الله الميت متكونو كي لبعض ورثتي وكرة هي إلا أن يقول إنه يراحم وياني له يسعى الميت ميت وينه يراحم وياني فنان هبل هبل كاسو لبعض ورثتي ورثتي سبارك بدعا ضعيف هبل كاسواء ضعيف وقد أحببت واحد جعله أنتهاب إن أذهب يسعى الله يسعى ميراتك دحل كاي فأعضاه وسيل يأياه يسعى فإن ذلك أرغى سجائز مبنائيه إذا أسماه الميت ميت ومركو مقعب الله يسعى قال وحوري ويوهب أدوه بي له سمى مضاثه لحقيسة ثم أنفذ الهارك كيها لا سمى يد من يؤفريه بعضه بركي وبقي بعضه برناه صاهره فهو اتغده وحده بلوقع اللي على اللي إليه على الذي كيوهبه ونق... بيه يردعه ونقني إليه حقيسة ما بقي وحيه بعضه وفاتي الذي كي وشني سقدم وعضيه لسي قال وحوري وصميت مالكا بام غلي ويبعي يقول له في من قفك أوصادر دارنا بوصيه دردارا دارا فذكر شيئا انه قد كانوا اعباقيسي بعض ورثتي ورثني سوحكمده شيء ان شيء لم يقبضه ونقضن فاول وظفته اي أن ان ذلك ان كانا انه بنيان ذلك ارنكاسي يذخو ونقن الا ورثتي ورثدان ميراثا دخل على كتاب الله كتابك لاك قيبسدان لان الميت لم يريد منا دون ان يقعين لهذا الشيء شيء أن يقعين وضع الشيء وشيء من ذلك كمنا في ثلثة ثلثة كيسة نخدعهم ولا يحاص لأنك لا يسمى أهل الوصايا أم الله قيم ما أيه أهل الوصايا ضدك دردار وصاحبك في ثلثة ثلثة كيسة بالشيء وشيء وشيء من ذلك كمنا في رمشس يعني وحو الشيغي مركو الشيخ رحمه الله تعالى مثلا وحو الشيغي مركو ثلث كيسة دردار أي woro wora sada qayb kamid oo hilib iyo hedana ayaan wax siiyay wixina meena qaadan buu yiri wora sada buu xii ilaahin la misalwaan kasoo lana hadduu qaatayd waa talis muhiimn sanah wixii ilaahin ma yeelin nabi ilaahin mar hadii uu hore u qaadan haddii yeelin ma nabi ilaahin inaa wuxuu hoos u sheekaysteen balqayaaba wora sada arrinka xaq uu uu indho iyo khaas si dhalahaana uu baa u qeysanayaa kitaabkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa iyo qof kamidka waxaan ka fahmaynaa markuu leeyahay hebel baan waxan siiyay suluskii suluskayga ka siiyay male laakiin wuxuu leeyahay waxaan ولا la yuhaasso la la qeyb samaaya markaa ahlu wosaaya dadka dadaranka uu saaxiibka fiis ama loo haaslooga qeyb maayo qeyb laga siimaayo ahlu wosaaya dadka ومن saaxiibka fiis thulusi thuliskiisa bushay waxba oo min dalika ka midah yani hadalkanu jiraa fiis fiisa laga biximaayo waa sidaas waxa lagu mulkiyaa qaadashada misaaqdigay heshiiska hadii la و qaadashada lagu mulkiyaa dawladu ma qaadan marka ma mulkiinba ka dhigan tahay warshadii marka oo ka noqon qaraan laakiin hadii la yiraahdo waxa lagu mulkiyaa oo kaliya markaas من شرط صحه الجبه القصد اليه المرقام Y يا امل لو خليه ما قبول اه هو لو مو ملكيا قبولك اي كونتبيسا حوشو هذا ما جاء وحكمه يب يا المؤنث منك الناغيسا ومناد قجال رقتميد اه ومخنث مؤنث لكن يا ومن قف احق يا بالولد الماء وحقنا فضل ابن عبد البر في التمهيد وهو كشغى ومخنثني ومن لا ارد له في النساء ولا يهتدي الى شيء من امورهن فيجوز دخولهن عليهن دخوله عليهن فين في فهم معانيهن منع دخوله وير كما منع المخنث المسدود في الحديث وير xaalno u aasa sheeg ibn abdullaah fatiibid usuliy ibn abdullaah waxaanu wallaahi taana halka mukhanna fuuha ila wa ninkaan dun har qadamb uu in baan ka siirin wan dun har qaxmadan kala hanba laftiisana naqnaagu moodibade maqadum har qaxmadan ba kamalaha ba dhayb inu og gala dumar ku is kala farfariso waa loo ogli yahay waaya laakiin ma aanida dumar ka iyaxooluhuuga iyo quruxdooda iyo jawhartooda hadduu ka warhemi karo og yahay hawlahaas waa loo diidmuulay yahay cinna kamba lagu diiday oo quraanka la لكن kan baahi uma qabo oo isaga laftiisuu si ugu wajaafayay waxaana wax markaas uu kula garo beena waa ka markaa wali kalumad waxay isku khilaafeen aayadan oo ay murba timir ragal tafsiir kida khilaaf rubbadaalku jiira marka arkhud wax ilaayeen macani isku dhul laakiin wayan wax ilaayeen markaa waa mal la fahmin leh wax tahayno halka uu male wala himmato wuxuu markaa uu ال baarugo u dumar qawlaha uu ku baarugo ma leh dal waxay leen walaayasto walaayashte heen heen walaayasto heen mana doonayo markaa waxaynaan hatta اللهم استعاموا عليكم سوف أستعاموا معدي في الغرقى أنا قد قيادة مركز مكنف كبالاين وكسوا حنها مركز او طفل الذي مرخص حويا لم يظهر على عوضات او طفل وقنا يستوي بسوق ريا لكن هذا ما يريده شيء طفل مجل الشيخ اخواني bisul majla hadda dhiifliga lugu sheegaya hadda waqtiga la sheegay wa ka gudburnba in laas in yelka soo ma arag maantoo dhaw waxu kaga sheekay ilaa ay abuhu keen waxu ma saaw kale <تصفيق> اللهم سعد وحدثني عن شعب بن عروه عن ابيها ان مخنثا ان مخنثا ابن ناغيث ها ابن ناغيث اي عند ام سلمى ام سلمى اجتهدت جوغي الله عليه وسلم فقال عبد الله عبد الله بن ابي اميه المخزومي ام سلمى قوم الصلاوه ولا كذا عبد الله صلى الله عليه وسلم يسمع مقليه يا عبد الله ان فتح الله الها الضي اذا انفرو عليكم دشينا بايف مغالدي طائف, طائف غد البرجيم فانا انغو ادلك وخان كنتسينيا بمعنى ان كغو حنونيا ان كغولا على ابنتي غيلان غيلان ننت لديج جبه ديسا ها تغيلان بن كلدهجر جبا ديسا قيلان بن سلامه بن معتصم بن مالك واي معتصم يمعتبي كده وعليه بن بن معتصم مع... معتصم بن مالك الثقفي او مرخي طائف فدوسه يعني بالاصول كانه و تن والغيابه وان نكي مره سحو يا توما ناغو سوق ابو سو لا وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام افرك في شي عنك دور سيد انا كلي افرك دورو بكيد في باب الجامع الطلاق وان قصوم لك الله يستر طيب هلك مرخص وحا ويا نك ساس وها ركنك كيد مرخص كدورو قاعييد هلك كلو صداح بها والمديو في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزله العمومي في المقال ansan markaa waxa wayu wuxuu yiri fa inaha gaba qasigu yiri suugbil waxay kula soo qaabile 4 ah 4 kula soo qaabile wutburu way la jeesay wutburu way la jeesay buu yiri markaa bishaan 8 deed 4 kula soo وعقبتنا انتا عالو شيء ايو <تصفيق> وحيال الله عف مئي ايه هلبي ايه وحاسل الالها او انتا حضومتا ايو وعقبوه هلبي كسارا ايو ايه هاسل الالها يعني وعقبارك وصنعو حيوك بالنبوك وضع بوراك ايه وبرخة هلبي كيدا ببرخة سحويا وحضوم انتا حضومتا ايه انتا كليهي ايه وحباس وصار صارا <تصفيق> <تصفيق> waa noo haas u tilmaabeyaa taasi dadka gal jeesana wasaa soo في kale waxa culimadu ku fasiraan warka waa taraakeeb luuxmi fiil bagnay fiil mumkin isulfuulee inta caloosh iyo aya loo yaqaanaba jiraan hatta waa war khaatna waadho saasi ku maale kulul uluuf saanta intay sheegan warqa qarqundu waxay jiraahan labada kaliyo iyo labadan shaf weeyaan jiraahan afarti gudso qaabileysan warqa siddeedde ka la deesana waa afartaas iyo labadi garab iyo labadi misko adu saaso kale waxna caas sheegaysa bal aan kasu qadna hadda way ka si qannu dii masarato leena culuuf fasal aan maaydi sharay qorano u horeeyay aan soo xanno faqala rasuulullaahi (saw) laa yadkhulun nayin laa yadkhulun nayin idii soo ganin ha ulaay ku waas calayku gushina nimanka noocaas yee idii soo وحدثني الملك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال ابن رسومات القاسم بن محمد ما يقوله سولا كانه عند مرخطاب براق ثانوي من الأنصار هي أنصار لا يتكلم أربع أنصار يتكلم أي اكتي جميلة بنت عبد جميلة بنت ثابت ثنا بالأقل هي الهجري الأنصاري فولد له عاصم بن عمر بن دخل في ولدته له يسكن عاصم بن عمر باورنا شيء ثم إنه فارقه وفري فجاء عمر بايو ذو قبعا نشاقه يمت فوجد اوهل ابنه الكيس عاصمًا ويلعبك عيارية بفنائل المسجد مساء كمرخه سحوه ويان حكافيني يعني كان عند عمر وخطابه حيد إبراع تومي الأنصار فولدته أورنا شيء له يساق عاصم بن الكيس عاصم باورنا شيء يساق قبع جميلة موقتها عاصم باورنا شيء ثم إنه عمر فارقه وفري سجا عر باي قراءو مسقوبو ييبد فوجد ابن هويل كنسي بو عياره بفناء المسجد مساكه دار ديسان فاخدهو قبت عمر بعضده ويلك بركا عبدديسي يعني ضضنكيسي بو قبتي فوضعو دجي بين يديه على دابة ديابدي يعني فول بويل ديابنا فادركتو حصاها لجدته جدته جدت الغنابي ويلكا اييدي هويو ايا سو هليس مارخا فنزعه ويكون الضوضي إياه ونعمر ويكون الضوضي حتى أطياء أبا بكر الله ولا تقنى صديق فقال عمر وحوري ابني وقال المرأة تنوحيته ابني فقال عمر وحوري خلي بينها وبينه وضيبه علمه وحاو اسوسي ده قال عمر وحوري فما راجعه عمر وكلامه خلال كلمرد عمر ومعلم مرخا بقه الكافير علمه حدين ويغي حي wa markaas waxa weeyaan iskale xabaanadiisa iyo markaas waxa weeyaan yaanay hayntiisan waa hooyadii baa iskale la xib bixirta waan tii la guursan maalinki ay guursato waa laga soo qaadayaa wana wuxuu kuu yiri sallallahu alayhi wasallam qabadhi anti ahaq bihi maala samkixin waxay tidhiinana ilmaha yar calooshaydu idan haddana wuxuu doonayaa biinu iga qato nabi wuxuu ku yiri arsi xaqo maalintan ka xidinta gursamada waxaanay badan ma qadeegul soo qadiya xaqiiinuhu haddii markuu aqliyaysana hooyada halkaan la soo fadhiisiin aanbiina halkaan la soo fadhiisiin nin uu gooral dhaayaa ku goortaa iyo murqabis sheegadan ayaa wali dal kan nabi wuxuu hukankaas u نبي محمد صلى الله عليه واله اللهم اهدني الله لا اوسان اريد ابي بسرعه عذر و خاص ابي قال و شنو و سبت مالك يقول صلاه وهذا الامر وهذاك سوى الأمر امر الذي امر خاص اخذ به اخذ ان قاضنا به في ذلك الامر يعني اي يد او حق ها اللهم صل او هل كان وحجت المساله لا يسوي دينا هي تاي هويده وي ما ديمات كسوقاد نحن نقول ماذا؟ أي يدي سوما؟ أي يدي أبي عدس فيها ديبك أحقني أبداً؟ أي يدي أحق لأيه؟ أي يدي أحق لأيه؟ وقواتني مرخة واتسي النبي مرخة واتسي بكتري إن ابني كان ضرني له عام وثدي له السيقام وحجد له أحوان وإن اباه ضلقني وأراد أن ينتزعه مني رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أنت حقوا به ما لم تنحي هذا البيد وايش اللهم صل على ابو حريفاي الله يحيينا اابها اسكلي هذو ددقيين هوياما بالو انو اوكل جيوب لو شافوا نروح لي هذو قاعده تتبصر مش سسنه ايلا دور قال لي مخوف سلك اللي خلافو كتانيه هي والله اعلم صلى الله عليه وسلم انتو